إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحبيد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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن نبط شربك لشديد إنه وهو الغفور الودود تلعرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكديب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ